عند قول الناظم رحمه الله تعالى وحكمنا الشرعي ان تغير إلى سهولة لأمر عذرا مع قيام السبب الاصلي سم برخصه كأكل ميت والسلام وقبل وقت الزكاه اد والقصر والإفطار إلا لا جهد حتم مباح مستحبا وخلاف أولوا إلا فعزيمة تضعف قلته وقد تقرؤه بالكراهه كالقصر في أقل من 3 هذا البحث فيما يتعلق ب نوعين من انواع حكم الوضعي على خلاف كما سياتي ولكن ذلك هو الراجح أن عزيمة والرخصه حكمان وضعيان حكمان شرعيان وضعيان اختلف العلماء في الرخصة والعزيمه أو شيء تقول في العزيمه و الرخصه كما هو تعبير أكثر بناء على تقديم الاصل على ما هو خلاف الاصل هل اذا يقال العزيمه و وقد يقال الرخصة والعزيمة لكن القول الرخصة والعزيمة العزيمه حينئذ قد قدم ما هو خلاف الاصل على ما هو الاصل والعكس اولى يقال العزيمه و والرخصه هذين با فيهما هل هما وصفان للحكم او وصفان للفعل يعني فعل المكلف هل الرخصه وصف للحكم الشرعي ام انها وصف للفعل المكلف وكذلك العزيمة هل هي وصف للحكم الشرعي ام انها وصف لفعل المكلف على قولين على قولي واذا قلنا بانهما وصفان للحكم اطلقنا الحكم هنا حينئذ هل هو الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي على قولي اذا صارت النتيجه أن الاقوال ثلاثه قيم العزيمة والرخصه أو الرخصة والعزيمة وصفان للفعل فعل المكلف هذا قول او اختيار الرازي تبعه بعضهم قيل العزيمة والرخصه أو الرخصة والعزيمة وصفان للحكم الشرعي التكليفي قيل العزيمة والرخصه وصفان للحكم الشرعي الوضعي هنيدي صارت الاقوال كم 3 العزيمه والرخصه وصفان للحكم الوضعي وقيل التكليفي وقال الرازي وغيره للفعلي والصحيح انهما وصفان للحكم يعني لا للفعل يعني فالاقرب أنهما وصفان للبل الصواب انهما وصفان للحكم وعليه الأكثر وهو ظاهر كلام الغزال وصاحب الحاصن والبيضاوي والقرافي وغيرهم يعني اولى من جعله وصفان للفعل قال المحلي في شرح الجمع وتقسيم المصنف كالبيضاوي وغيره الحكم إلى الرخصة والعزيمة اقرب إلى اللغه من تقسيم الامام الرازي الفعل الذي هو متعلق الحكم إليهما يعني إلى الرخصة والعزيمة الحكم عرفنا أن المراد به على مذهب الوصوليين هو الخطاب عينهم ومتعلق الحكم هو ها هو الفعل اذا الفعل متعلق الحكم اذا متعلق الحكم هو الفعل اذا من قال بان عزيمته والرخصة وصفان للفعل نظر إلى كون الفعل متعلق الحكم ولذلك عبر بانه اقرب بمعنى ان ذاك فيه قرب لكنه ليس موافقا لي أو ليس هو عين المعنى اللغوي حينئذ النظر إليه من هذه الحيثيه فإذا كان الحكم ومتعلق الحكم كل منهما محل الخلاف حينئذ نقول لا فرق بينهما هذا الاصره ان متعلق الحكم الحكم كل منهما لازم للاخر ولذلك يتوسع الاصونيون في ذكري متعلق الوجوب والاجاب بعضهم يعرف الإيجاب بما هو مدلول الوجوب والوجوب بما هو مدلول الإيجاب والواجب كذلك بمعنى الايجاب الاخر بناء على أنه قد يطلق كل منهما على على الاخر لكن عند التحقيق والبحث في للصلاحات نقول العزيمة والرخصه وصفان للحكم لي للحكم دون ماذا دون الفعل هذا هو الصواب فتكون حنيذ للرخصه بمعنى الترخيص بمعنى الترخيص والعزيمه بمعنى التاكيد في طلب الشيء لأن هذا المعنى الذي دل عليه المعنى اللغوي ثم تناسب بين المعنيين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي سواء كان في معنى الرخصه أو في معنى العزيمة الرخصه حنيذ تكون بمعنى الترخيص فالترخيص جاء من جهه الشرع بدل ذلك على أنه وصف للحكم والعزيمة بمعنى ماذا التأكيد في في الطلب طلب الشيء ومنه فاقبلوا رخصة الله يعني ترخيصه فاقبلوا رخصه الله رخصه الله في هذا النص وصف للفعل أو للحكم للحكم قطعا لا يمكن ان يقال بانه وصف للفعل وقوله معطيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا يعني لم يؤكد النهي او الطلب وهذا وصف لي للحكم وليس وصفا للفعل اذا فاقبلوا رخصة الله أي ترخيص الله عينيد دل ذلك على انهما وصفان لي الحكم وكذلك ولم يعزم علينا اي لم يؤكد النهي او نحو ذلك ثم اختلف القائلون بأنهم وصفان للحكم فقال جمع هم وصفان للحكم الوضعي ارتباطهما بالسبب والشرط والمانع لان فيه معنى السبب كما سياتي والشروط والموانع والاسباب كما مر معنى لما تتلقى من خطاب وضعي وهذا مذهب كثير من الاصوليين بل اكثر الاصوليين على انهما من خطاب وضعي منهم العامدي نقلوا عنه البرماوي قطعا به ابن حمدان في مقنعه والشاطبي كذلك والغزالي وابن قدامه وكما ذكرنا أكثر الاصوليين على أن الرخصة والعزيمة من قسم الحكم ثم هما من الحكم الوضعي لا من الحكم الشرعي وقال جمع وهو مذهب ابن الحاج والتاج السبكي ورجحه زركشي في البحر انهما من الحكم الشرعي التكليفي وليس من من الوضعي وليس من من الوضعي فهما وصفان عندهم للحكم التكليفي لما فيها من معنى الاقتضاء يعني فيها معنى ماذا فيها معنى الاقتضاء والتخيير ومعلوم ان الاقتضاء والتخيير هذا راجع إلى الى التكليف ونظروا الى كون الرخصة تنقسم الى الى واجب ومندوب ومكروه كما سياتي والعزيمه كذلك من ما هو واجب ومن هو مندوب على خلاف في اختصاصها به بالواجب وما يزيد على الواجب هنئذ لما كان في الرخصه وفي العزيمة معنى الاقتضاء والتخير ذهبوا إلى انها من الحكم التكليفي ولذلك قسموها إلى واجبه ومندوبه ونحوهما ولكن أجاب المردوي في التحبير قال ولكن ذلك لامر خارجي عن اصل الترخيص يعني التقسيم الحادث الاتي ذكره بالنسبة للرخصه لامر خارجي وإلا الاصل في الرخصة فيها معنى التيسير والتسهيل والترخيص كما هو شأن المعنى اللغوي فإذا زيد الوجوب أو الندب فهو لامر آخر إذ الرخصة قائمة على احلال الشيء على احلال الشيء يعني يكون محرما فيباح يكون واجبا حين اذا يترك ففي معنى الاحلال ثم إذا دل دليل خارجي على أن هذا الاحلال قد يضاف إليه وصف الوجوب فيقال ثم ماذا ثم جهتان ثم جهتان كما سياتي تفصيله اذا ما قين بانهم من الحكم التكليفي لكون الرخصة تنقسم إلى واجبة ومندوبة ونحوهما نقول هذا التقسيم هو باعتبار دليل خارجي وليس هو عين الرخصة وانما الرخصة محصورة في معنى واحد وهو احلال الشيء ثم يزاد عليه وصف الوجوب ونحو ذلك كالميت مثل الأصل فيها التحريم وتات الرخصة وهو حل الميت ثم يضاف إليها لدليل خارجي وهو قول جل وعلا ولا تقتلوا انفسكم حينئذ صارت ماذا صارت واجبه صارت واجئ والى الأصل فيها احلال الاكل والأصل فيه ماذا التحريم فجاءت الرخصة حينئذ لما جاءت الرخصة علمنا أن الاصل هو حل الميتة لكن قيل على الصحيح بأن الأكل من الميت عند المخمصة واجب من اين جاء الوجوب ليس من ذات الرخصة وانما من دليل خارجي وهو وجوب حفظ النفس على المكلة فيجب عليه ان ان يحفظ نفسه وما لا يتم الواجب إلا به فهو, فهو واجب فأكل الميتة صار واجبا إذا ليس لذات الرخصة وانما هو لدليل خارجي فتنبه لذلك وقل من نبه عليه اذا قال المرداوي ولكن ذلك لامر خارجي عن اصل الترخيص وهذه من حسنات الكتاب أنه نص على هذا التعليم قال الاصفهاني في شرح المختصر بعد ان تكلم عن على الرخصة ليست من اقسام خطاب الوضع بل راجعه إلى الاقتضاء والتخيير يعني مما رجح هذا القول لكونها واجبة او مندوبة او كل من ردها إلى خطاب التكليف إنما نظر إلى ماذا إلى التقسيم ليس عندهم حج إلا إلى التقسيم وعرفنا جواب التقسيم وحينئذ نرجع إلى الى الاصل قال بالراجعة إلى الاقتضاء والتخيير لكونها واجبة ومندوبة ومباحة فهما يرجعان إلى الاقتضاء والتخيير وهما حكم تكليفي فالاول الذي والاقتضاء ترجع اليه العزيمة والثاني الذي والتخيير ترجع اليه الرخصه فهما من صفات الاحكام التكليفيه وقيل هما وصفان للفعل اذا قول الأول تحته قولان حكم وضعي حكم تكليفي والثاني قول الثاني انهما وصفان لي للفعل والمراد به فعل المكلف هذا اول مقال به الراز في في المحصوله فهو وصفان للفعل المرخص فيه أو المعزوم عليه مرخص فيه أو المعزوم عليه عين اذا رجع الى ماذا إلى فعل مكلف الى فعل مكلف بعيد قال ولو, ولو كان تركا أي المطلوب بالعزم والتاكيد واختاره الرازي ونسب لابن الحاجب كذلك وان كان بعض منسب لابن الحاجب انه اختار النهي ان الرخصة والعزيم من الحكم التكليفي قال الإثنوي في شرح منهاج البيضاوي جعل المصنف صاحب الحاصل الرخصة والعزيمة قسمين للحكم وكذا القرافي وجعلهما غيره من اقسام الفعل كالآمد وابن الحاجب والامام اما الامام الذي هو من الإمام الذي هو الراهزي ونحن قلنا فيما سبق قد ننقول هذه الالفاظ الإمام وشيخ الإسلام يكون اهل بدعه فلا يؤخذ علي إلا من جهه الحكايه فحسب ولذلك قال اهل العلم حكاية الكفر ليس كفرا وحكايه القاب اهل البدع لا تنسب اليه وانما يطلق الإمام على من صحت عقيدته ويطلق شيخ الاسلام على من صحت عقيدته ولكن هذا نذكره من جهتي تبعيه اذا نسب كذلك للآمدي وابن الحاجب وابن قال الرازي في المحصول الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به اما ان يكون عزيمة أو رخصة اذا قسم الفعل الى عزيمه أو او رخصة وهذا فيه فيه ضعف من جهة ما ذكرناه سابقا خاصه جاء النص فاقبلوا رخصه الله ولم يعزم علينا فدل ذلك على أن الرخصة تستعمل وصفا للحكم وكذلك العزيمة تستعمل وصفا للحكم ولكن عند التوسع قد يقال بانه يطلق على على الفعل لكن عند تمحيص الصلحات حينئذ نكون النظر الى ما ذكرنا قال الرازي الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به اما أن يكون عزيمة أو رخصه وذلك لان ما جاز فعله ما أي فعل جاز فعله أي ايجاده اذ فعل الفعل محال وانما يقال فيه ماذا جاز ايجاده اما أن يجوز مع قيام المقتضي للمنع أو لا يكون كذلك اما أن يجوز مع قيام المقتضي للمنع وهذا هو الرخصة يجوز مع قيام المقتضي للمنع فيجوز الاكل من الميتة مع قيام السبب الاصلي الذي هو قول تعالى حرمت عليكم الميته يجوز له الأكل مع وجود النص هذا يسمى رخصه وهذا يسمى رخصته لكن مع قيام المانع من الاكل نقول هذا الأصل فيه أنه راجع الى النص وليس راجعا الى فعل مكلف او لا يكون كذلك وهو العزيمة فالاول الرخصه والثاني العزيمة وقال ابن مفلح والمذهب عندنا عند الحنابلة انهما من خطاب الوضع قال ابن مفلح ظاهر ذلك أن الرخصة والعزيمة ليست من خطاب الوضع خلافا لبعض اصحابنا وقال ابن حمدان القسم السادس في خطاب الوضع وفيه خمسه فصول ثم قال الفصل الخامس العزيمة و والرخصة فظاهر أكثر الأصحاب على أن الرخصة والعزيمة من اقسام الحكم الوضعي كما هو الشان عند بعض الشافعيه بل اكثر الشافعيه على على ذلك وظاهره انهما من خطاب الوضع قال الطوفي الثالث أي الأمر الثالث من الأمور التي هي كال لكليات خطاب الوضعي وهو العزيمه والرخصه لا الطوفي له نظر فيما يتعلق بخطاب الوضع يرى أن من خطاب الوضع ما هو كلي ومن خطاب الوضع ما هو كاللواحق للكليات يعتبرها ككالجزئيات وهذا ذكرناه فيما سبق فيما يتعلق بالأداء والقضاء والإعادة وضم إليها كذلك الرخصة والعزيمة فجعل السبب والشرط والمانع كليات وجعل هذه الخمسه الأخرى الاداء وما عطف عليه جعلها كاللواحق لهذه الكليات لأن العاصره في البحث ولذلك اتفق الاصوليون على أن الأسباب والشروط والموانع من خطاب الوضع وبعضهم بل اكثر الاصوليين على حاصل الخطاب الوضعي في هذا النوع ولكن زيد عليه الرحصة والعزيمة وزيد عليه ما ذكرناه سابقا فيما يتعلق بالقضاء والاداء والإعادة والخلاف لفظي قال في البحر فاما لاميدي فجعلها من انواع خطاب الوضعي عامدي وجعلها من انواع خطاب الوضع انظر بعضهم ينسب العامدي الى الفعل وبعضهم ينسب الى اخره وهذا يؤكد القاعده التي نذكرها دائما لا تهتم بنسبه الاقوال الى اصحابها لعلهم يختلفون مع ان مدرسة الاصوليين يمكن حصرها يعني هي قائمة على على عدد معين فالعامدي كتبه شهيره فبعضهم ينسبه إلى القول بماذا أنها خطاب تكليفي وبعضهم ينسبه إلى انه يقول بانها خطاب وضعي وبعضهم يرى أنه وافق الرازي وهو وحده اما ان يقال بانه قال هذا في كتاب وقال هذا في كتاب فيكون له الاقوال كلها والاحسن ان يقال بأن الناظر هنا في مثل هذه المسائل كغيرها انما ينظر فيما يتعلق به المساله بعينها والاهتمام بصحه نسبة القول إلى لصاحبه هذا يحتاج الى عمر قد يكون ضعف عمر الشخص لو لو عاش 100 سنه لماذا لانه قد يتحقق له ذلك وقد لا يتحقق له ذلك والغالب انما يكون من النوع الثاني إلا ما اشتهر عن الإم الاربعه الذين حردت اقوالهم ومن عاداهم عنيد يكون النظر فيه في المساله فايقال قيل التحريم وقيل الكراهه وقيل الإباحة والنظر يكون في الأدلة ثم بعد ذلك أمره هين وهذا فيما يتعلق ماذا إذا جاء عن عن الصحابه ولذلك بعضهم كما ذكرنا ينسب ابن حاجب الى او العامدي هذه اقوال قال هنا فاما الامدي فجعلها من انواع خطاب الوضع قال والحق أنها من خطاب الاقتضاء يعني رجح أنها حكم شرعي تكليفي قال ولهذا قسموها الى واجبة ومندوبة ومباح يعني احتج بماذا بالتقسيم وليس في هذا الدليل حجة واضحة بين وظاهر كلام الجمهور انها من اقسام الحكم وظاهر كلام الرازي انها نفس فعل المكلف يعني وصف لفعل المكلف هو الذي يسمى يسمى عزيمه او يسمى رخصة قال والقولان غير خارجين عن المدلول اللغوي ولذلك عبر في المحل في الشرح هناك شرح الجمع قال اقرب إلى المعنى اللغوي أو اقرب إلى اللغة هكذا عبارة أقرب إلى الى اللغه قالا العطار في حاشيته قوله اقرب هذا جاء بصيغه أفعل التفضيل يدل على أن القول الآخر فيه شيء من القرب لماذا لأن النظر هنا باعتبارين كل منهما لازم حكم متعلق الحكم فالفعل ليس أجنبيا عن الحكم بل بينهما ماذا بينهما ترابط حينئذ لو نظر إلى متعلق الحكم أو الحكم لا يكون بينهما بعد انما يكون النظر من حيث التحقيق للصلاح فحسب اذا كل منهما يدل عليه المعنى اللغوي لكن جعل الرخصة والعزيمة وصفا أو وصفين للحكم اقرب يعني اكثر قربا من اللغة ولذلك ذكرنا بالحديث السابق فاقبلوا رخصه الله أي ترخيص الله ولم يعزم علينا أي لم يؤكد علينا فيه في النهي دل ذلك على انهما وصفان للحكم قال هنا والقولان غير الخارجين عن المدلول اللغوي فإن الأول انها من اقسام الحكم يشهد له قول العرب الرخصة التيسير اذا الرخصه التيسير فيكون في معنى الترخيص ويشهد للثاني الذي هو قول الرازي نفس الفعل قولهم هذا رخص من الماء أي هذا شرب فأطلق على الشرب الذي هو نفس فعل المكلف أنه ماذا أنه رخصة اذا يسمى كل منهما ماذا رخصة لكن ايهما اقرب إلى المعنى الاصلاح الاتي ذكره تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة إلى آخره ايهما اقرب هذا رخص يعني شرب أو الترخيص الذي التيسير لا شك انه الثاني حينئذ صار اقرب إلى المدلول اللغوي والصحيح انهما من الحكم الوضع كما ذكرنا لأن الرخصة هي وضع الشارع وصفا معينا هو سبب فيه في التخفيف وضع الشارع وصفا معينا هو سبب فيه في التخفيف كذلك فالاصل تحريم الأكل من الميت إذا وجد وصف وهو المخمصه حينئذ حل اولى حل له الأكل اذا حل الاكل بعد تحريم الميت هذا معلق على ماذا على وصف وهو ماذا المخمصه وهذا شأن ماذا شان الحكم الوضعي كما جعل الزوال علامة على وقت صلاه الظهر اذا السبب والمانع والشرط كلها أوصاف في المعنى تدل على ماذا على أن الشارع جعلها علامات على احكام تكليفيه فكذلك الرخصة حينئذ السفر له احكام تتعلق به المرض له احكام تتعلق به المخمصة ضرورة لها احكام تتعلق به فجعل الشارع هذه الأوصاف مناطا لماذا لترتب الاحكام التكليفيه عليها اذا هو انسب الى المعنى الوضع دون المعنى التكليفي فعينيد نقول الرخصة هي وضع الشارع وصفا معينا سببا في التخفيف والعزيمة هي اعتبار مجال العادات سببا للأخذ بالاحكام الأصلية الكلية العامه العزيمة في الأصل أنها ما كان حكما شرعيا ابتدائيا اول ما حكم الشارح وجوب الصلوات والزكاه والصيام والحج لاخره هذه ابتداءا حينئذ لم يعارضها شيء حينئذ نحكم عليه بكونها ماذا بكونها عزيمة ولذلك قال هي اعتبار والتعريفنا له الشاطبي اعتبار مجال العادات سببا للاخذ بالاحكام الأصلية الكليه العامه والسبب معلوم انه حكم وضعي وايضا اعتبار كل من السفر والمرض والضروره والحاجة وغيره اسبابا للترخص أو مانعه من التكليف بحكم العزيمة لا طلب فيه ولا تخيير بل هي اوصاف علق عليها الشارع احكاما تكليفيه وعنيذ هي أنسب بالحكم الوضعي دون ماذا دون التكليف وهذه كلها احكام وضعيه فكانت من احكام الحكم الوضعي والقول بأن فيها اقتضاء يجاب عنه بما ذكره المردوي سابقا انها لامر خوارجيين لان الحكم المشروع فيها هو جعل الضرورة أو الاكراه سببا في اباحه المحظور الضروره كالمخمصه والاكراه كقول كلمة الكفر إلا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان حينئذ إلا من أكرها والسبب قائم سواء وهو الاصل منعت منعو منع قول الكفر حينئذ للإكراه جاز له القول فإذا جاز له القول مع قيام السبب الاصلي للعذر المنع حينئذ نحكم عليه بماذا بكون الشارع قد جعل الإذن له في القول مرتبا على وجود وصف وهو الاكراه كالمقمص في ما يتعلق به بالميته قال وطروء العذر سببا في التخفيف بترك الواجب وهكذا فإن ذلك وامثاله في الحقيقة هي وضع اسباب لمسببات والسبب معلوم أنه من انواع الحكم الوضع والعزيمة ترجع الى جعل الشارع الاحوال العاديه للمكلفين سببا لمقاء الأحكام الأصلية واستمرارها في في حقهم يعني لا لا, لا اشكالا فيما يتعلق به بالعزيمه لانها موافقة للاصل وإنما النظر يكون في ماذا في في الرخصه لان على خلاف ما ثبت بدليل سابق على الوجه الذي الذي سياتي ذكرهم والخلاف كما ذكرنا في هذه المساله خلاف لغوي وانما هو تحقيق لمناط الصلاح والاولى كما ذكرنا انه الصحيح أن يقال بأن العزيمة والرخصه وصفان للحكم الشرعي الوضعي لا التكليفي العزيمه في اللغة هي مقدمه كما عرفنا سابقا عزيمه هي الاصر وهي في اللغه ماخوذه من العزم فعل فعيله ماخوذه من العزم فعل والعزم في لسان العرب هو القصد المؤكد قصده المؤكد فهي القصد المؤكد حينئذ فيها ماذا فيها التاكيد ولذلك قالت هناك ولم يعزم علينا اي لم يؤكد علينا في في النهي ومنه قول تعالى اول العزم من الرسل اول العزم من الرسل هؤلاء العزم من من الرسل من الرسل هذه من بيانيه اول العزم من الرسل ويقال عزمت عليك إلا فعلت كذا إلا ما فعلت كذا الا فعلتك العزمت أي قصدت قصدا مؤكدا إلا الا هنا ايجابيه إلا فعلت كذا أي عقد القلب على امضاء الامر أي محافظته على ما أمر به وعزمته على القيام به لأن القصد المؤكد محله القلب كذلك واللفظ دال عليه صحيح ام لا القصد الم... اذا قيل العزم هو القصد المؤكد قصد هو معنى النية في الاصلاح في اللغه فنقول النية في اللغة هي القصد اذا محل النيه القلب محل العزم القلب اليس كذلك لكن جعل اللفظ دليلا عليه فسمي به ولا اشكال في ذلك أن يكون الاصل مسماه هو المعنى القلبي فحينئذ به اللفظ قال الخليل العزم ما عقد عليه القلب من أمر أن فاعله أي متيقنه حينئذ رد إلى الى اليقين واليقين محله القلب ولذلك قال ما عقد عليه قلب او ما عقد كان عقد او ما عقد عليه القلب من أمر أن تفاعه أي متيقنه يعني عقدت العزم على فعله حتى وصل إلى القصد المؤكد المتيقن حينئذ يحتاج الى ماذا يحتاج إلى الى ايجاد واذا كان كذلك وهو ما يسمى به الاراده الجازمه معلوم عند اهل السنه والجماعه ان كل فعل صادر عن المكلف فلا بد من اراده جازمه وقدره قدره تامه فإن, فان لم يوجد فمرده الى هذين الامرين او الى احدهما هذا إذا شاءه الله عز وجل اما انه اذا وجدت الاراده الجازمه والقوه التامه حصلت فانت خلفه حينئذ نقول تخلفه اما لعدم الاراده الجازمه او لعدم ها القوه التامه او القدره التامه القدره التامة أو لاحدهما اما هما معا أو احدهما قد تكون الإرادة موجوده لكن ليست ليست جازمه لا يوجد الفعل او تكون الاراده جازمة لكن ليس عنده قدرة من أصلها لا يكون الفعل او عنده قدره لكن ليست ليست تامه لا يوجد الفعل لا بوذا منهما معا ومنه قول تعالى قال هنا ولم نجد له عزمة أي قصدا مؤكدا هذا في شان من آدم عليه السلام وقوله عز وجل فإذا عزمت فتوكل على الله قال الجوهري عزمت على كذا عزما وعزما بالضم وعزيمة وعزيما إذا أردت فعله وقطعت عليه وجزمت به وصممت عليه وقال في المصباح عزم على الشيء وعزمه عزما من باب ضرب ضرب يضرب ضربا عزم يحزم يكسر الزاي يعزم عزما كضربا عقد ضميره على فعله وعزم عزيمة وعزمه اجتهد وجد في أمر وعزيمة الله تعالى فريضته عزيمة الله تعالى فريضته التي افترضها والجمع عزائم وعزائم السجود ما أمر بالسجود فيها عزائم السجود يعني ماذا ما أمر بالسجود فيها امرا على جهة الإيجاب أو على جهة الاستحباب هذا سيات الخلاف فيه العزيمة تكون في المندوب او لا فمن جعل عزائم السجود مندوبات حينئذ قال بان العزيمه تكون مندوبه وتكون ماذا تكون واجبة وكثير من اهل اللغة جعلوا عزيمة الله تعالى ما افطرضه الله تعالى فخصوها بماذا بالواجبات وهو قول لبعض الاصونين ان العزائم أو العزيمة فللصلاح انما تختص بما اوجبه الله تعالى فلا تتناول المندوب والصواب النهايه تتناول المندوب كما سيئتى في تاج العروس وفي حديث الزكاه عزمة من عزمه الله عزمة اي حق من حقوقه اي واجب مما اوجبه الله تعالى فخصص بالواجب لكن باعتبار النظر الى الحديث وفي حديث للمسعود إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه لكن هذا في اطلاق وليس فيه تخصيص بماذا بكونها خاصة بالواجبات لأن ما احبه الله عز وجل يختص بالواجب وإنما كذلك المندوب يكون يكون محبوبا الواجب محبوب والمندوب كذلك يكون محبوبا فإذا جاء النص مطلقا من حيث ما يحبه الله تعالى وهو عزيمة دل ذلك على أن المندوب داخله وليس خاصا به بالواجبات قال الازهلي عزائم الله فرائضه التي اوجبها ان كل هؤلاء من امه اللغة فخصصوا العزيمه بماذا بما افترضه الله تعالى و... واووجبه وامرنا بها وقال ابن شميل في قوله تعالى كونوا قرده قال هذا امر عزم هذا أمر عزم وفي قوله تعالى كونوا ربانيين هذا فرض وحكم وقال في القاموس عزم على الامر أراد فعله وقطع عليه وجد في الامر واولوا العزم من الرسل الذين عزموا على أمر الله فيما اوهد اليهم وهم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليه الصلاه والسلام قال الزمخشري اولوا العزم الجد والثبات والصبر اولوا العزم من الرسل هذا النص جاء عاما جاء جاء عامن العزم من الرسل والعزم عرفنا انه ماذا أنه الجد والقصد المصمم ونحو ذلك لكن اشتهر عند كثير من المفسرين والعلماء تخصيصه بما جاء في ايه الشوره ونحوها بالخمس المشهورين ولكن لا يوجد دليل على على الارتباط بين النوعين لان قوله تعالى اولو العزم من الرسل هذا عام اولو العزم يعني اولو الجد من من ماذا من الرسل اذا من الرسل الرسل ال دخلت على على الرسل وهو جمع حينئذ يفيد ماذا يفيد العموم وجعلوا ارتباط بين ايه الشوره وبين هذا النص يحتاج إلى الى مزيد عنايه ونظر وتامل والا الاصل أن قوله جل وعلا العزم يصل انه انه عام ولذلك قال الزملكشري قول العزم الجد والثبات والصبر يعني فسروا بالمعنى اللغوي ولم يأتي دليل يدل على أنه مخصص بيب الخمسه لكن اشتهر عند اهل العلم ذلك وهم نوح قال الزمخشري والمعنى اللغوي أجاد فيه لكن التخصيص لم يحسن قال وهم نوح وابراهيم ويسحاق ويعقوب وايوب وداود وعيسى صلوات الله وسلامه عليه اجمعين اين اذا فسروا بغير المشتهر غير المشتهر والمشتهر ماذا هو ما جاء في آية الشوره بناء على ما جاء في حديث الشفاعه انهم انما يأتون إلى آدم اولا ثم إلى نوح إلى اخره فاخرجوا آدم لقوله من الرسل وادم معلوم أنه نبي ليس برسول فبقي من عداه ففسر به قول جل وعلا اول العزم من من الرسل واضح هذا لكن هذا يرد عليه ماذا ولم نجد له عزما سابقا يدل ذلك على ان العزمه قد يراد به المعنى اللغوي وهو الظاهر فيه في هذا التركيب على كل المسلم فيها في نزاع ولكن أكثر ما يذكر المفسرون ومن تبعهم أن المصحى عندهم أن اول العزمي هم الخمس الذين ذكرهم الله تعالى في سوره الاحزاب والشوره بقوله واذا اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وقوله كذلك شرع لكم من الدين ما وصى به نوح الذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيم الدين انت لو نظرت للايتين ما العلاقة بينهما ليس بينهما علاقة وانما هذا خاص وذاك وذاك عام والعصر ماذا ها أن ان ينظر في الحكم المرتب على الخاص هل هو مخالف للعام او لا ان كان مخالفا حينئذ نقول هذا تخصيص وإن لم يكن مخالفا حينئذ جعلناه ماذا جعلناه ذكرا لبعض أفراد العام بحكم لا يخالف العام فلا يعد تخصيصا فيقال هؤلاء من اولي العزم وهم اكدوا اولي العزم لكن لا يمنع ان يكون غيرهم كذلك من من اولي العزم على كل كما ذكرت لكم سابقا والعزيمة في الصلاح اذا عرفنا المعنى اللغوي تدور على القصد المؤكد وجماهير أهل اللغة في تفسير عزيمة الله بما افترضه الله تعالى واوجبه عين النظر إلى المعنى اللغوي مركبا مع معنى الاصلاح وليس هو المعنى اللغوي فحسب لأن ليس كل ما يذكره ائمه اللغة يكون معنى لغويا قد تدخل عليه بعض الاصلاحات ولذلك قد يذكرون بعض الاشياء لانها مجاز بناء على ما اعتقدوه فيما يتعلق ب للا اسماء البارجه لو على وصفاتي لاخره وهذا معنى المجاز إلى اخره وهذا غلط يكون من اصله لماذا لأنهم جعلوا هذه الامور الخارجه قيدا فيه في المعنى اللغوي وهذا يسبب خللا في الثقة بما قد يذكره بعضهم لكن العصر عدمه يعني ليست العصر ليس العصر هو أن ان يتهم صاحب القاموس أو او حتى الزمخشري لا لا يقال بانه قال لن كما يقول بعض النحاة انه قال لن للتابيد بناء على عقيدة قل لا اصل عدمه اني قال هو من اهل اللغه وإذا نقل ذلك عن العرف فيبقى على على اصله اما النظر في لغته في في عقيدته فهذا امر خالج عن ما نقله أما في الاصلاح فالعزيمه هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض الحكم ثابت بدليل شرعي خالي من معارض اذا هو ما شرع ابتداء لو اردنا التقريب نقول هو ما شرع ابتداء ولم يأتي ما يعارضه فيبقى على على الاصل بمعنى انه يكون عاما في كل أحد في كل شخص وفي كل زمان وفي كل مكان كالصلوات الخمس والصي الاخرين قال الحكم الثابت بدليل شرعي خالي عن معارضين قال فيشمل الاحكام الخمسه اذا قيل الحكم الثابت دخل فيه ماذا دخل فيه الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح ولذلك نص في التبويب قال فشمل الاحكام الخمسه يعني الاحكام الشرعيه التكليفيه الخمسه وعرفنا ادراج المباح في الاحكام التكليفيه على أنه من جهتي السعه قال الطوفي وهو معنى قول ابي محمد هي الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي يعني هذا التعبير وهذا التعبير متقاربان سواء عبرت في العزيمة بانه خال عن معارض أو قلت من غير مخالفة دليل شرعي اذا الحكم الشرعي على مرتبتين حكم شرعي سليم من المخالفة وحكم شرعي لم يسلم من من المخالفه والذي لم يسلم من المخالفه هذا انواع منه ما يكون رخصة منه يكون تخصيصا منه ما يكون نسخا ليس كل ما وجدت مخالفه حكمت عليها بانها من من قبيل الرخصه لان الرخصه لها ضابط معين حينئذ الحكم الثابت السالم عن المعارض عن المخالفه الشرعيه هذا قطعا نسميه عزيمة وا شامل الاحكام الخمسه تكليفيه اذا لم يسلم من المخالفة حينئذ نقول رخصه قل لا ليس بالمقابل ليس بالمقابل لماذا لانه قد لا يسلم من المخالفه ويكون الثاني ناسخا للاول قد لا يسلم من المخالفه ويكون الثاني مخصصا للاول في بعض افراد لا يسلم من المخالفه ويكون الثاني رخصه باعتبار الاول اذا ليس كل مخالف خالف حكمنا عليه بكون رخصة وانما الرخصه لها لها مناطق معينه قال وهو معنى قول ابي محمد هي الحكم الثابت من غير مخالفة الدليل الشرعي فهذا النظر فيه باعتبار العزيمة فحس لا تستحضر في نفسك ما يقابله وهو وهو الرخصه قول الحكم الثابت يتناول الواجب والمندوب وتحريم الحرام وكراهه المكروه والعزيمة واقعه في جميع هذه الاحكام وبعضهم لا يدرج المباح لأن المباح ليس فيه ماذا ليس فيه قصد مؤكد ليس فيه قصد مؤكد قال ولهذا فالعزيمه واقعه في جميع هذه الاحكام ولهذا قال أصحابنا وكلام الطوفي يعني الحنابل إن سجدة صال هي هل هي من عزائم السجود او لا هل هي من عزاء هكذا السؤال هو اراد ان يقف مع اللفظ هل هي من عزائم السجود اولى مع ان سجدات القرآن كلها عندهم ندب كلها كلها ندب وإذا كان كذلك فماذا اراد بي به بهذا التنصيص اراد به أن العزمه أو العزيمة تطلق على المندوب هذا الذي أراد بمعنى ماذا السجدات كلها سجدات والسجدات جزفي الوجه سجدات كلها مندوب مندوبه حينئذ إذا اختلفوا في عزائم السجود في سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا حينئذ اطلق لفظ العزيمه على المندوب وهذا المراد هنا انهم اطلقوا العزيمة على المندوب قال فالعزيمه على هذا القول واقعه في جميع الاحكام لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي حكم ثابت بدليل شرعي وهذا يلزم منه ماذا إذا قيل بأن الحكم الثابت بدليل شرعي نقول كذلك المباح حكم ثابت بدليل بدليل شرعي ولا مانع يكون المعنى للصلاح اعام من المعنى اللغوي فإذا أخذ أو كان معنى العزيمة في اللغة من القصد المؤكد يعني هو القصد المؤكد حينئذ لا شك أن التحريم فيه قصد مؤكد والواجب والمندوب وكذلك المكروه فقد يكون في المعنى للصلاح ما يشمل ما هو اعم من المعنى اللغوي ولو على جهه السعه فاذا قيل بأن الحكم الثابت هو العزيمه حينئذ نقول ندخل فيها المباح قال فالعزيمه على هذا القول واقعه في جميع الاحكام لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرح وهو كذلك المباح حكم ثابت بدليل شرعي فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك يعني القصد المؤكد في الحرام هو ماذا ترك المحرم والقصد المؤكد في المكروه هو ترك المكروه اذا عاد إلى الى الفعل في الواجب والمندوب وعاد إلى الترك في المحرم والمكروه وهل هذا مخالف لما سبق تقريره قل ليس مخالف لانه مر معنى أن الاقتضاء الذي هو طلب اما اقتضاء فعل او اقتضاء ترك والترك هو المراد به المحرم والمكروه قال فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الى الوجوب لانه ماذا هذا بالعكس قاعده فما به ترك المحرم يرى وجوبا تركه؟ فما به ترك المحرم يرى وجوب تركه جميع من درى حينئذ المحرم واجب الترك عباره صحيحه او لا صحيحه المحرم واجب الترك صحيحه محرم الفعل صحيحه نعم اذا واجب الترك قال فعاد معنى المحرم الى الوجوب اذا العزيمه إن وصفت بالوجوب دخل فيها المحرم لكن باعتبار ماذا باعتبار الترك لا باعتبار الفعل فقوله العزيمة واجبة حينئ واجبة فعلا وتركا فعلا باعتبار ماذا الواجب الاصلاح وتركا باعتبار المحرم وجهه أن ترك المحرم واجب للقاعده السابقه ما لا يتم موت ترك المحرم إلا به فهو فهو واجب على العكس من القاعده الشهيرة ما لا يتم الواجب الا به فهو فواجب كل وسيلة إلى الواجب فهي واجبه كل وسيلة الى المحرم فهي محرمه إذا لا يمكن أن يتوصل الى ترك المحرم إلا بهذا الفعل فيكون حينئذ يكون واجبا هذا الذيعناه الطوفي رحمه الله تعالى قال ابن اللحام مستدركا عليه في قوله ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود أولى لا؟ لانه نسبه الى المذهب ارادنا اللحاف القواعد أن يدرك عليه قلت فظاهر كلامه أن سجدة صاد اختلفوا في أن هل هي أولى هذا ظاهر كلامي صحيح ام لا قال اختلف اصحابنا ولهذا قال اصحابنا يعني الحنابلة سادة الحنابلة ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود أولى يعني هل هي مندوبه اولى صحيح ماذا بكم صحيح ام لا ظاهر كلامه هل هي مندوبه او لا بمعنى ان بعض اصحابنا قالوا هي مندوبه وبعض اصحابنا قالوا ليست مندوبه اذا سجدة صاد ليست مندوب على ظاهر كلام الطوفي في على المختصر صحيح ام لا قال ولهذا قال اصحابنا ان سجدة صاد هل هي من عزائم السجود او لا فقائل نعم وقائل لا قال ابن اللحام هذا مخالف للمذهب بل قولا واحدا هي مندوبه قولا واحدا هي هي قال قلت بظاهر كلامي أن السجدة صاد اختلفوا في انها هل هي مندوبه ام لا فمن قال هي مندوبه تكون من العزائم ومن قال ليست مندوبه فليست من العزائم وليس الأمر كذلك بل يسحب سجودها خارج الصلاه على كل روايه على كل روايه وانما الخلاف في داخل الصلاه في داخل الصلاه صرح به ابن تميم بعد حكايته الروايتين هل هي من العزائم ام لا تظهر فائدته بالنسبه للصلاه فان قلنا هي من العزائم سجدها في الصلاة وإن قلنا ليست من العزائم فسجدها في الصلاه هل تبطل صلاته ام لا اذا النظر ليس إلى ذاته هل هي مندوبه او لا وانما النظر الى كونه ذا سجدها في أثناء الصلاه وليست من العزائم يعني المؤكدة التي قريبة من الواجب فاذا سجدها تبطل صلاته ام لا هذا الذي وقع فيه خلاف هل تبطل صلاته ام لا في المسألة وجهان مع أنه حكى طائفة من أصحاب علي الإمام أحمد رضي الله عنه في سجدات القرآن هل يجب سجودها ام لا ثلاثه روايات ثالثتها نقلها صالح تجب في الصلاة خاصة والله اعلم اذا المراد هنا للسدراك على ما ذكره طفي في شرحه هل سجدة الصاد من العزائم او لا والصواب ان يقال أن المذهب انها مندوبه مطلقا وإنما هل وصلت إلى ما هو قريب من الوجوب أو إلى الوجوب فاين اذا النظر يكون ماذا يكون فيه في الصلاة تفعل أو لا لا تفعل الحكم ثابت بدليل شرعي اذا هل عندنا حكم ثابت لا بدليل شرعي هل عندنا حكم ثابت لا بدليل شرعي نحن المسلمون هل عندنا حكم ثابت لا بدليل شرعي لا ليس عندنا حكم شرعي إلا من جهه الشرع ولذلك ذقين حكم شرعي يعني ماذا ما من الشرع وليس عندنا شرع الا الكتاب والسنه إذا القول بدليل شرعي قال في ش... طوف احتراز من الثابت بدليل عقلي فإن ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصه وهذا إذا نظرنا فيه ماذا إذا قيل الحكم الثابت وأل هنا للعهد الذهني يعني الحكم الشرعي لان النظر هنا بعد تقسيم الاحكام الشرعيه إلى تكليفيه وإلى وضعيه حينئذ نقول هذا القيد لبيان الواقع وليس للاحتراز وليس للاحتراز وان جعلوه انه احترازا عن الحكم العقلي يقول هو لم يدخل العقلي نحن نبحث في ماذا لأن هذا التسلسل مع ما مضى اولا عرف الحكم بانه خطاب الله متعلق بفعل مكلف بالاقتضاء إلى اخره قلنا خطاب الله احتيازا عن خطاب غيره فلا يسمى حكما شرعيا ليس لغير وليس لغير الله حكم ابدا كما مر معنا حينئذ نقول هذا القيد وان جعلوه احتياطا لكنه يعود الى كونه لبيان الواقع بدليل شرعي فثبت حينئذ إما بالكتاب واما بالسنه دليل شرعي عام قد يكون متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه متفق عليه واضح بين اهو الكتاب والسنه والاجماع والقياس قياس مجمع عليه بين الصحابه والعبره الصحابه فما عداه فهو مختلفون فيه كقول الصحابي والاصحاب والمصالح المرسله إلى اخره من اعتبرها انها أدلة فهي ادله شرعيه عنده لا عند غيره ومن لم يعتبرها فهي ليست أدلة شرعية عنده لا عند غيره فهذه المسائل قابله للخلاف اذا قول بدليل شرعي حكم ثابت بدليل يعني احترازا عن حكم ثابت لا بدليل شرعي وانما بدليل عاقلين قل هذا ليس داخلا في العزيمة ولا في, في الرخصه خال من معارض بدليل شرعي خال من معارض قد يقال بانه جعل هذا القيد لبيان الواقع من أجل ماذا من أجل أن يصفه لانه قال خالي بدليل خال بدليل خالي اشعرابه خال صفه لدليل صفه لي لدليل ولذلك جاز نصمه على انه حال خاليا حاله كوني خاليا خال عن معارض اذا خال عن معارض احتراز مما يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض يعني يقابله سياتينا باب التعارض والتراجي يقابله اما ان يكون مساويا له وإما أن يكون ماذا راجحا واما المرجوح فهذا لا يعتبر يعني ما يقابل الدليل ويعارضه إما ان يكون مساويا له وإما ان يكون راجحا ويحتمل ان له مرجوح لكن لا فائدة من ذكره لانه سيقدم هذا الراجح إذا قيل مرجوح خالف راجحا هل نحتاج الى مساله قل الراجح. الراجح مقدم ولذلك اتفقوا في بابي التعارض أن التعارض لا يكون إلا بين الظنيين هذا باتفاق لا يكون بين قطعيين لا هذا محال ان يقع لا في الشرع ولا في العقل وكذلك لا يقع بين قطعي وظني سواء كان في العقل أو في الشرع لماذا لان القطع مقدم اذا ماذا بقي ظني وظني هذا الذي يكون مجالا للتعارض اما القطعيان والقطع مع الظن حينئذ المقدم القطعي لا يقعان لا في العقول ولا في النقول وام القطع والظن هذا قد يقع في العقل وفي النقل لكنه يكون ماذا قطعي مقدما مطلقا دون تفصيل والظن مع الظن هو الذي يقع بينهما التعارض حينئذ اما ان يكون المعارض مساويا او يكون راجحا قال لكن لذلك الدليل معارض مساو أو او ارجح لانه إن كان المعارض مساويا حينئذ ماذا ماذا نصنع اذا تعارض دليلان كل منهما مساو للآخر ام توقف يلزم التوقف متى اذا لم نعلم تاريخ أولا قال اولا فالجمع واجب ان امكن هذا الاصل ما. فان لم يمكن الجمع ها. وعرفنا التاريخ عندنا الثاني ناسخ للاول فالا لم نعلم ولم يمكن الجمع ولم ولم نعلم التاريخ عندنا التوقف ولا نقول تساقط كما يعبر بعض من القلاء وانما وجب وجب التوقف هذا التوقف في حق من امتي كلها هذا لا وجود له وجود لهم وانما في حق الناظر المجتهد لانه قد يظهر لغير كما هو ها. جمع بينهما وهنا تختلف الفهوم والانظار حينئذ اذا امكن الجمع عند زيد لا يلزم منه أنه يمكن الجمع عند عمرو صحيح لا يلزم إذا أمكن الجمع عند زيد لا يلزم منه الجمع عند عند عمرو وقد يثبت التاريخ عند زيد ولا يثبت التاريخ عند عمرو حينئذ من ثبت عنده الجمع جمع بينهما ولو توقف غيره وإن ثبت التاريخ عند أحدهم حينئذ جعله ناسخا وان لم يثبت عند عند غيره فالا لم يمكن قال التوقف وانتفت العزيمه لا تكون عزيمة لان العزيمه لابد ان تكون ماذا حكما شرعيا ثابتا يعمل به وعما الذي يتوقف هذا لا ينسب إلى الشرع لا يقال بانه حكم الله تعالى ووجب طلب المرجح الخارج وإن, وان كان راجحا لزم العمل بمقتضاه كذلك إذا تعارض دليلان انت ساوى كما سبق إن كان المعارض راجحا والمعارض مرجوح أو مرجوحا حينئذ نقول العمل بماذا العمل بالراجح العمل به بالراجح قال وان كان راجحا لزم العمل بمقتضاه وانفت العزيمة وثبتت الرخصة ثبتت العزيمة وثبتت الرخصة قال كتحريم الميتة عند عدم المخمصا مجاعا ما حكم الميته محرمه دليل حرمت عليكم الميته يعني اكلها هذا دليل قائم دليل قائم والتحريم حينئذ يكون عزيمة أو يكون رخصه يكون عزيمة التحريم فيه عزيمة لانها حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض وليس ليس في مجاعته عندنا نقول التحريم قائم في جميع الازمنه والامكنه نسميه ماذا نسميه عزيمة فهو حكم شرعي ثابت بدليل شرعي خال عن معارض لم يعارضه شيء البته حينئذ نسميه ماذا نسميه عزيمة فإذا وردت المخمص المجاعه حصل المعارض لدليل التحريم يعني جاء دليل اخر جاء دليل اخر يدل على ماذا على حل الميتة تعارض او لا تعارض حينئذ نقول هنا حصلت الرخصة حصل المعارض لدليل التحريم وهو راجح عليه يعني مقدما عليه حفظا للنفس فجاز الأكل وحصلت الرخصة وحصلت الرخصة اذا أكل الميت عند عدم المخمصه عزيمة وصدق عليه حد العزيمة أكل الميت عند المخمصه ها رخصه لماذا لوجود المعارض عن الدليل الذي عارض قوله تعالى حرمت عليكم الميت حرمت عليكم الميت وهذا المعارض مع قيام السبب الاصلي الذي وماذا حرمت عليكم يعني لو جاز له الأكل عند المخمصة معنى ذلك ان قوله تعالى حرمت عليكم ما ارتفع في شأنه صار منسوخا قل لا بدليل ماذا أنه لو ارتفعت المخمصه عاد الحكم الاصلي عاد الحكم الاصلي لو كان منسوخا لبقي الحكم مرتفعا مدى الأزمان ثم النسخ لا يكون الا في في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واسقط الرازي الحرام فجعلها منقسمه إلى ما عدا الحرام يعني عزيمة تكون ماذا تكون واجبه وتكون مندوبه وتكون مكروها ولا تكون محرمه فتكون العزيمه عنده الواجب والمستحب والمباح والمكروه ادخل المباح وذلك لانه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز عرفنا أن الرازي مذهبه أن الرخصة والعزيمة وصفان للفعل وصفان للفعل اي فعل الفعل الجائز اذا لا يمكن ان تكون الرخصة والعزيمه وصفا للفعل المحرم صحيح فعنده العزيمة اما واجب واما مندوب واما مكروه وادخل كذلك المباح اما الحرام فلا يتاتى لانه قال الفعل الجائز بالنسبة للمكلف ان يفعله إما ان يكون مع كذا واما لا يكون ما يكون مع قيام المانع او لا والاول الرخصة والثاني العزيمه اذا خرج الفعل الذي لا يجوز أن يقدم عليه المكلف ولذلك أسقط الحرام من العزيمة وذلك لانه جعل مورد التقسيم الفعل الجائز فقال الفعل الذي يجوز للمكلف الاتيان به اما يكون عزيمة أو رخصه هذا حد وقال القرافي في تعريفه العزيمة هي طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي طلب فعلا طلب فعلا اختصت بماذا بالواجب والمندوب كذلك لان طالب الفعل احترز به عن طالب الترك عينذا المباح ليس فيه طلب فعل والمكروه والمحرم ليس فيهما طلب فعل اذا على مذهبه أن العزيمة تختص بالواجب والمندوب فحسب طلب فعل لم يشتهر فيه منع شرعي فيختص بالواجب والمندوب فان الطلب تارة يكون بجزم وهو الواجب وتارة يكون بغير جزم وهو المندوب وقوله طلب اخرج المحرم والمكروه واكد المباح ايضا لانه ليس به بطلب قال القرافي ولا يمكن أن يكون المباح من العزائم واخرج المحرم والمكروه باب اولى ماذا المباح قال لا يمكن ان يكون المباح من العزائم لماذا نظر إلى المعنى اللغوي هو أن العزم هو القصد المؤكد ولذلك ذكرنا لكم فيما سبق أن بعض نظر إلى المعنى اللغوي فاخرج المباح فلا يوصى بكونه ماذا بكونه عزيمة لكن لو نظرنا إلى الاصلاح الحد في الاصلاح الحكم الشرعي او الحكم بدليل ثابت بدليل شرعي المباح حكم ثابت بدليل شرعي اذا يسمى ماذا يسمى عزيما ولو انتفى المعنى اللغوي ولو انتفى المعنى اللغه هذا لا اشكاله فيه ولذلك كما مر معنا أن المباح يسمح حكم تكليفي على جهه التوسع وليس فيه المعنى اللغوي وقال الغزالي والآمدي وابن حمدان وابن مفلح العزيمه ما لزم أي العبادة بالزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي اختصت بماذا بعد التنزل مع التعاريف ما لزم العبادة بدليل شرعي اختص بالواجب صارت عنده ماذا العزيمه خاصه بالواجب وحينئذ وافق معليه اكثروا ما عليه أكثر أئمة اللوع أن عزيمة الله ما افترضه الله تعالى وأوجبه والزم به حينئذ حصل توافق بين هذا التعريف وبين التعريف اللغوي لكن نحن لا نسلم بأن التعريف اللغوي لعزيمة الله بانه ما افترضه الله تعالى وإنما نقول هذا معنى ان الاصلاح دخل على بعض ائمه اللغة والاشكال فيه لماذا لأن عزيمة الله هذا حكم شرعي واللغويات ليس لها بحث فيما يتعلق بالشرعيات وانما بحث فيما يتعلق باستعمال اهل اللغه وقبل الشرع ليس عندنا عزيمة الله ولا عندنا رخصه الله وانما هذه مصطلحات جاءت حادثه بعده بعد ذلك فإذا كان لفظ الشارع باعتبار العزيمة والرخصه لا نفسرهما دائما بالمعنى للصلاح فالمعنى اللغوي من باب اولى واحرى صحيح إذا جاء لفظ الرخصه في القرآن وفي السنة لا نفسره بالمعنى للصلاح وانما نتانى يحتمل ويحتمل كذلك إذا جاء المعنى لفظ العزيمة في الكتاب والسنه عيناذ نتانى قد يراد به المعنى اللغوي وقد يراد به المعنى الصلاح فإذا كان ثم توقف في الالفاظ الشرعيه باعتبار العزيمه والرخصه فالمعاني قابله للشرع من باب أولى واحرى هذه تعتبر حينئذ من الأمور التي دخلت على على ائمه اللغه بان فسروا فريضه عزيمة الله بأنها ما افترضه الله تعالى اذا على هذا التعريف الذي ذكره ابن مفلح وغيره وغيره ما لزم اي العباده بالزام الله تعالى من غير مخالفه دليل شرعي شرط الرخصة المخالفة كما سياتي وشرط العزيمة عدم المخالفة صحيح شرط العزيمة عدم المخالفة حكم شرعي ثبت بلا مخالف شرط الرخصة ها لكن على الوجه الذي سياتي ذكره قال فيختص بالواجب وقال ابن الحاجب في المختصر الكبير وهو ظاهر وكانه محترز بإيجاب الله تعالى عن الندم بل قطعا ما لازم العبادة لا نقول كأنهم كما عبر المرداوي نقول لا وانما ذكروا ماذا ذكروا الالزام الذي هو المعنى معنى التكليف في اللغه الموافق عندهم للمعنى الصلاح احترازا عن المندوب فلا يسمى المندوب عندهم ماذا عزيمة ولذلك قال فيختص الواجب قال وكانه محترز بإجاب الله تعالى عن النذب فإنه لا يسمى عزيمة ونص الآمدي العزيمة عبارة عما لزم العباده بالزام الله تعالى اينذ تكون عزيمه خاصه بماذا بما افترضه الله تعالى وذكر معناه الشيخ ابو محمد ايضا قال الغزالي في المصصفة والعزيمة في لسان حمله الشرع عباره عما لزم العبادة بإجاب الله تعالى هذا تصريح بأن العزيمة خاصة به بالواجبات قال طفي وهي على هذا تختص بالواجبات وهو اشبه باللغة وبالنظم مقابلها أما أشبه باللغة وهذا ليس بلازم واما قوله بنظم مقابلها نقول هذا الصلاح ولا يكون حاكم على الصلاح الآخر نظر من من وجهين وهو اشبه باللغة القصد المؤكد هذا لا يختص بالواجب من حيث المعنى ها معنى اللغوي لأن المندوب كذلك مؤكد ولذلك عبر بعضهم بتعريف التكليف قد ياتي انه طلب ما فيه مشقه طلب ما فيه مشقه فدخل فيه المندوب فيه مشقه اولى المندوب فيه تكفيه كلفه فيه كلفة وليس كل مندوب لا كلفه فيه وليس من لوازم الواجب يعني الاثر الذي يكون لازما له لا ينفك عنه هو عدم المشقه لماذا لاننا لو جعلنا المشقة لازمة للواجب فلو لم يشق الواجب على مكلف ولا واعد في الالف قلنا ليس بواجب ليس ليس بواجب حينئذ نقول المشقه وصف قد يوجد وقد ينفك لكن باعتبار الشرعي هو ماذا طلب ما فيه مشقه فوجدت المشقة عند بعض في الواجبات ووجدت المشقه في بعض يعني عند المكلفين في بعض المندوبات مندوب قد يكون السواك وهذا في مشقة السواك مندوب بالاجماع في مشقه ليس بمشقه اعتكاف العشر الاواخر في مشقه او لا فيه مشقه نعم قطعا في مشقة هل هي السويان السواك مع الاعتكاف قل لا صيام يوم وافطار يوم ها في الصيف في مشقه او لا في مشقه اذا المشقه قد توجد في المندوب والمشقه مرده ليس إلى حكم الله تعالى وانما الى فعله فعل مكلف هو الذي يشق عليه فالواجب قد يقارنه شيء من المشقة وقد لا يقارنه وكذلك الشان في ماذا فيما يتعلق بي بالمندوب قول اصحاب باللغة نقول المندوبات كذلك هي من القصود المؤكده قصود مؤكده ولذلك عندنا سنه مؤكدة وعندنا سنه هل هما في مرتبة واحدة؟ قل لا ولذلك السنه التي اختلف فيها أهل العلم بين الايجاب وبين الندب هذه اعلى مرتبه اليس كذلك ولذلك قال أهل الفقه كاصحابنا بأن آكد المندبات هو عند الحنابل هو الوتر آكد المندبات لماذا اعتبارا بقول ابي حنيفه لانه يرى انه واجب ولذلك جاءت بعض للصلاحات التي خاصة خاصه بالواجب اطلقت على على الوتري هو قريب من الوجوب فلا شك أن فيه شيئا من من المشقه كما انه فيه معنى العزم وهو القصد المؤكد حينئذ القصد المؤكد ليس خاصا بالواجب بل قد يكون كذلك المندوف فقول الطوف هنا اشبه باللغة فيه نظر بقوله بلفظ مقابلها يعني مقابل العزيمه الذي والرخصه يقول هذا تفسير للصلاح بالصلاح وفيه في نظر كذلك وهو الرخصة قال اما اللغه فقال الجوهري الرخصة في الامر خلاف التجديد فيه هذا قول الجوهري لكن أكثر أهل اللغة قالوا لا قال ماذا هنا الرخصة في الأمر خلاف التجديد فيه عبروا بالتيسير والتسهيل ولذلك قالوا الرخصة كما سياتي في اللغة السهوله اذا سهل الامر رخص في الأمر أي سهل فيه هذا المراد والتسهيل قد يتعلق بماذا بالواجب قد يتعلق بالمندوب قال والتجديد لا يحصل إلا من الواجب فعلا أو كفا وهذا كذلك فيه في نظر قد يكون كذلك فيه في في المندوب وأما لفظ الرخصة فانه يقتضي التسهيل والتسهيل كذلك يكون في المندبات يكون في المندبات المندوبات ولذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس لما ساذن منه ماذا في ايامي ايام منا اخذ الجمهور على انه مقابل العزيمة قالوا رخص للعباس يعني يقابله ماذا العزيمة غيره يكون عزيمة ورخص للعباس فدل على أن المبيت يكون واجبا وليس الامر قذان لماذا لأن هذا استفسير لي لفظ شرعي بمصالح حادث حينئذ نقول الاصل فيه ماذا الاصل فيه التوقف ان دلت ان دلت قرينة تدل على المعنى للصلاح حمل عليه وان لم تدل قرينه رجعنا الى المعنى اللغوي ولذلك في صحيح مسلم ساذن النبي صلى الله عليه وسلم فاذن له فدل ذلك على ماذا على أن الرخصة في قول الصحابي الذي عبر بتعبير اخر رخص للعباس انما اراد به آذنا ولا شك أن الإذن لا يتعلق بالواجب وانما قد يكون كذلك في شان المندوب قال واما لفظ الرخصة فانه يقتضي التسهيل والعزيمة ينبغي أن تقتضي التجديد وتقرير ما ذكرنا وقال قرافي عند شرح التعريف السابق العزيمة طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع من شرعي قال وإنما قلت طلب الفعل ليخرج أكل الطيبات ونحوها الداخل في حد الامام فخر الدين يعني الرازي حيث عرف العزيمة بجواز الاقدام مع عدم المانع ما تعريف العزيمه عند الرازي ها قال جواز الاقدام مع عدم المانع اذا الأكل من الطيبات وشرب الطيبات لذو مباح يسمى ماذا يسمى عزيمة وهذا مبني على المباح هل يسمى عزيمة او لا إن قلنا بأنه يسمى عزيمه لا اشكال في تعريف الرازي ومقالe بأنه لا يسمى عزيمة لابد من من اخراجه فعدل العباره القرافي فقال ماذا طلب الفعل فانه يقتضي, يقتضي أن يكون أكل الطيبات ولبس الثياب ونحوها عزيمة هذا من المباح لأن الاقدام عليه جائز والمانع منه منتف ولو سمي عزيمه باب التوسع كذلك لا لا اشكال فيه لان ما اباحه الله عز وجل كذلك فيه معنى القصد المؤكد أن لا يحرم ولذلك أجمع اهل العلم على ان ما علم اباحته بالاضطرار من الدين أنه لو حرمه كفر صحيح ام لا لو قال هذا الماء حرام لا يجوز شربه كفر اولى ها ترددون <تصفيق> كفر لماذا لانه معلوم من الدين بالضروره اذا فيه معنى القصد مؤكد ولا فيه معنى قصد ماك اذا المباح لا لا مانع من تسميته أو الحكم الشرعي المباح ولباح لا مانع من تسميته عزما قال هنا وعدم اشتهار المانع احتراز مما اذا اشتهر المانع فان العزيمه تنقلب رخصه قال الشاطبي رحمه الله تعالى والشاطبي افرد العزيمه والرخصه ببحث طويل جدا يحسن الرجوع إليه قال الشاطبي العزيمه ما شرع من الأحكام الكليه ابتداء عزيمة ما شرع من الاحكام الكليه ابتداء يعني أول الأمر ولم يعارضه شيء وبقيت الى الى اخر الزمان يعني زمان النبي صلى من حيث التشريع أو من حيث العمل الى قيام الساعه قال ومعنى كونها كلية كليه هذا من اسمها بمعنى انها لا تختص بفرض دون فرد ومعنى كونها كليه انها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هم مكلفون دون بعض ولا ببعض الأحوال دون بعض لا تختص ببعض المكلفين دون بعض بل هي عامه في كل مكلف ولا ببعض الأحوال دون بعض عن الصفات التي تعتري على المكلف قد يكون في مجاعه قد يكون في غنى وصف لزيد من الناس قد يكون غنيا ولا تحل له الميتة قد يبدل الله تعالى الحال فتحل له ما هو زيد النفس من الناس اذا اختلف الحال او لا اختلف الحال ولذلك قال ولا ببعض الاحوال دون بعض قالك الصلاه مثلا صلاهه واجبة على كل مكلف لذلك يستوي فيها المكلف ويستوي فيها في جميع الأحوال سواء كان مقيما كان مسافرا كان مريضا كان صحيحا اذا لا لا لا تختلف باختلاف الاحوال وانما قد تسقط عن الحائض والنفساء لان كل منهما ليس ليس مكلفا والبحث في ماذا في المكلفين قالك الصلاه مثلا فانها مشروعة على الإطلاق والعموم في كل شخص وفي كل حال وكذلك الصوم والزكاه والحد والجهاد وسائر شعائر الإسلام الكليه لا تختص بمكلف دون مكلف لا بحال دون دون حال قال ويدخل تحت هذا ما شرع لسبب مصلحي في الاصلي وأراد به المعاملات وما يلحق بها قال كالمشروعات المتوصل بها إلى إقامة مصالح الدارين من البيع والايجاره وسائل عقود المعاوضات وكذلك احكام الجنايات والقصاص والضمان بالجمله جميع كليات الشريعة فهي عزيمة ومعلوم أن كليات الشريعه ليست خاصة بي بالواجبات بل يدخل فيها ماذا ها يدخل فيها المندوبات والمحرمات والمكروهات فان تحريم الربا كلي ام لا كلي تحريم الشرك كلي ام لا كلي الى اخره قال ومعنى شرعيتها ابتداء أن يكون قصد الشارع بها إن شاء الأحكام التكليفية على العباد من أول الامر فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك ابتداء يعني في أول الامر لم يسبقها حكم شرعي قبل ذلك فإن سبقها وكان منسوخا بهذا الأخير فالاخير هو العزيمة صحيح ها اذا سبق حكم شرعي وجاء حكم شرعي آخر ناسخ للأول فالعزيمه للثاني الأول ليس من الشريعة هل ينسب للشرع الحكم المنسوخ هل ينسب للشرع لا ينسب للشرع ليس من الشريعه فلو حكم به فقد حكم بغير الشرع كذلك ولذلك نقول الشرع المبدل وشرع منسوخ بناء على أنه لا ينسب الى الشرع ابدا حينئذ إذا كان ثم ناسخ فالثاني هو الذي وصو بكوني عزيم قال فإن سبقها وكان منسوخا بهذا الاخير كان هذا الاخير كالحكم الابتدائي له حكمه تمهيدا للمصالح الكليه العامه قال ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات واردا على سبب بمعنى أنه إذا قيل ابتداءا معلوم أن بعض الاحكام الشرعيه لها أسباب ما يسمى بسبب نزول الايه سبب الحديث لاخره هل هذا ينافي الابتدائيه هل ينافي أو لا ينافي لا ينافي اذا قد يسبقه الحكم الابتدائي قد يسبقه السبب من اجله نزل الحكم وإنما النظر إلى ماذا إلى المخالف لا إلى كونه سببا في في الحكم هذا لا ينافيه ولذلك قال ولا يخرج عن هذا ما كان من الكليات واردا على سبب فإن الاسباب قد تكون مفقودة قبل ذلك فإذا وجدت اقتضت احكاما وقول تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله وقوله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وقوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون انفسكم الايه وقوله فمن تعدل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه وما كان مثل ذلك فانه تمهيد لاحكام وردت شيئا بعد شيء بحسب الحاجة إلى ذلك فكل هذا يشمله اسم العزيمة ولو كان نازلا للي لسبب حينئذ لا ينافي كونه ماذا كونه ابتدائيا فانه شرع ابتدائي حكما لعل اصل العبارة فانه حكم كلي شرع ها ابتداء كما أن المستثنيات من العمومات وسائل المخصوصات كليات ابتدائية ايضا يعني إذا جاء معارض لا على الوجه الذي سياتي ذكره في باب الرخصه حينئذ لا يخرج عن كونه ابتدائيا فياتي لفظ عام فاقتلوا المشركين ويأتي مخصص الا الذمي مثلا حينئذ نقول هذا لا يخرج عن كونه ابتدائيا المخصصات لا تخرج الحكم عن كونه ابتدائيا كقوله تعالى ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتمهن شيئا الا ان يخافا الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله قول تعالى ولا تعذلهم لتذهبوا ببعض ما اتيتمهن إلا ياتين بفحيجه مبين وقول تعالى فاقتلوا المشركين ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان قال هذا وما اشبهه من العزائم لانه راجع الى احكام كلية ابتدائية ولو كان فيه ما هو مخصوص والتخصيص لا ينافي الابتدائيه ثم قال فالحاصل أن العزيمة راجعه إلى اصل كلي ابتدائي والرخصه راجعه إلى جزئ مستثنى من ذلك الاصل الكلي والعزيمة سالمة عن المخالفة والرخصه غير سالمة عن عن المخالفه العزيمه سالمه عن المخالفة يعني عن مخالف دليل شرعي والرخصه ليست سالمة على الوجه الاتي ذكره فالعزيمه ما شرع من الاحكام الكليه ابتداء والرخصه ما شرع لعذر شاقل استثناء من اصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار على مواضع الحاجة فيه هذا ما يتعلق به من حيث المعنى اللغوي ومن حيث المعنى الاصلاحي لان الناظم لم يذكره قال والا فعزيمه تضاف انما عرف ماذا عرف الرخصه فحسم وياتي غدا ان شاء الله تعالى ما يتعلق بي الرخصه من حيث المعنى اللغوي والمعنى الصلاح والتعليق على الابيات والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين